الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أ و ل ئ ك مبرؤون من لفضيله ا ل د ك و ر م ح م راتب ا ل ن ا ب ل